أول رجاء رب العالمين وصاحبه الرابع، أول رجاء وأنجوهم يوم يعني رجاء رب الجمعي، يا يوم و عليه و دي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 كالبندسي وين ادري بسعرك وقال لك كم قال لك كم ترحت اوي ارد اجني غبن غبن تعوب انت تستف بندسي وين ادري بسعرك اشطور سعرك كم يون اكو مروي اشتري دو اي بي مروي اشتري اي تي السلام عليكم عليه السلام بسعرك كم منيا وجوره هاي مروه يريدها محتاجين بيتكو اشتهيه مال بفروشات محتاجين اشتهيه بفروشات بسعرك كم اا غبن ابو في شني قصارتی و قیماتی او بیش نقومون بیش نروژا قیامتش یومون تقابونی چونکی ایکی الواشته تدا کرن مبوتی اهل بحشته و اهل جهنمه همون مروغا جه اکیه ال اکی بحشته و جه اکیه ال چون دا دی جه مین تا وال بحشته جوا کسی او چونم جهنمه دی دا جوای ال حاضره دی بی دنه دنه اهل بحشته به برنده ابانه بکی فوا أهل بحشت و آبیدیش دچار هم جا عاجز بنسل هندی، بیش نیست که اونیا او جمع داو واکاسونه ده خسارات بنوده عاجز بنسل بهنده و اهل بحشت از دویجی اقداس خود اینم بچتی کم چون کی عمله کیمیکی اونیا مستحکی بهندی نم مطرح ما رب العالمی رب العالمی بد و اهل جهنم اجیس او کسی که اینا بحشت جواید کری داده این بنام جهنم اج ده بن دبو اهل جهنم ولسهر واينا توزع، كما هي كوكيل واي مستحقية ويا عذابيا وقلبونا احكيرينا دي بويتا او الدجنة يوم التغابني چونك روجا قيامته، اهل بحشته، اوجد ويا وكسا او چونه جهنمه ده ده سخوه اينا يعني او العالمين ده تواه و اهل جهنمش او كسا چونه بحشته ده جيواج بو وابد باهند الدجنة یوم تعبان یانش یوم تعبان مفسره بودی چون کی ور روزه ور جه حیامتی امر رو به مزضم به زالم نیاتی کرد دیکت حکم خود زالمی ورگذاه حکم خود چه ورگذاه حسناتن خیرت وید یان سعی آت خود داده باهند امر رو ویدی جالک عالی و نیا بعد که امر رو به مزضم دهید دل زالمی و نیا نیفتی وید همه بعد روحیت همه بعد صداقت وید همه بعد ذکر بعد مقابل وزير ما أولي هادي كن، كل شان زلم دي هادي كن، فهني ده يوم متقابنا، يعني ده تشتري تبرقين، عملته عملة الصالح ده بدل ونيا تشتري كم، تغيبته عليك في الدنيا هذا، ده ونيا كوما كعملته الصالح ده بدل، تا تأسيز أو ترانيت فيك في الدنيا هذا، ونسرد بالمدين، وشاق عملته ده، ونيا كوما كعملته الصالح بدل، يانش ده أكيد عمل الصالح إيش نبيه كوما كونها حشريكك، ذا تا. مش هتعرب وتعاي مقابلين ده هند مروف يوم واحده ظلم بي كي بي ايه دي راح اتجلى خير المرويات مقابل بيزون يوم المروي لكلي يان محشار و اهل قیامت هم موک بن وعاجز بن پیشمات بند سر هند پیشمانی و اهل جهنم دی پیشمان بند به جو خوزیم ایمان اینا بود برچه ما دنیا خوشی که کم دوب چه دوب خرابیه که نخوشی که عذابه که حتا حتایی اهل به حشتش دی پیشمان به سر فتر عمل کرد دي أو هندي ما بتل عملك بدرجة ماشية هن درجة ما دوب لين تربان. خذي أو هنتو وقت بيشول لما الدنيا خدوا بيشول بري يوم جناح يوم خراب يوم بري. خذي أوي شندي عبادات وعمل صالح ذاك هم وكسردش ده هدول رجع. ده بيشامام بيساعد. ده في الدنيا ده تقسيرياتي. ااا هربك رب العالمين الذين الحياة الدنيا بالآخرة. اوانا دنیا یاد گل <سؤال> آخرت چه کنید؟ بدل <سؤال> کنید یعنی دنیا حل بجارتی آخرت یاد چرا کنید؟ نه نابتی بش خوب، نفروتی اشتراع یعنی تبادله، نوا آخرت نوید، نفرکن دیا بودا چه کن؟ در عملی بکن بس ما بس دنیا روید، بند دنیا بدل کنید گل آخرتی، عمل آخرت نوید کن، بس عمل دنیا روید کن اوانای بدل کنید، او رجا که مدر پیشمار من سرچه ولكن اربي حتى تجاره هم عم بشتغلوا ابي تجاره تي ابي نقطه دائما لانه يحصل لك صلاه بنتي دائما دي يحصل افندش صلاه بنتي دائما يحصل لك صلاه بنتي دائما يحصل لك صلاه ويعمل يعمل صالحاً و قد إيمانش عمل صالح ده شو رأيك باش بكت چونك من بيت بي إيمان دار هتا عمل صالحش نكت إيمان و عمل صالح أمو قد يدريك رأيت بيك بغل داينا ومن يؤمن بالله ويعمل يعمل صالحاً كيف ييمان بنيت و عمل صالحش بكت حتى عندك آيات تدير رب العالمين عمل صالح ديش إيمان يرجى ديبوتي لابظان دا المنية إيمان بعمل چه نابت وعمل ناف ايمان دا جزء اكبر شكه عمل النبي من الايمانيه اكمل بي ايمان ونيا من الايمانيه يا نكامل بي عمل هبيت نبيت هاد بكتبقى بكتبقى ايمان النبي هرملو في يا بشول اومل بي ايمانيه حدد بيت وداينه عمل وعمل صالح ايش ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يا ايمان ألكسكي إيمان بخديبك نبنيك وعمل صالح شوية باش بكف طبعاً بجد يكفر عنه سئات يعني ترجع ده كيوم التغابنا أو رجنا خوش أو رجع دبوي جلك مازن أبي الدنيا الإيمان إن يعمل صالح كذي يكفر عنه سئاته طبعاً هم بج هم دواج ناحية كرين دل خوش بين تكفير السيئات يعني له خوش بينه هم عقبانادين بيدخله جنات ودبينا بحاشده يعني إيمان وعمل صالح سببك وچن مروي بيت قناح بي بچن قلش تهي ما قودي سببكا قناح بي اي كله إيمانه إيمانه مروي بتنه رب العالميني قناح بيت هكا مروف أهل توحيده بيت وإيمان خضير تنينه عمل صالح عبادت قناح بيت هر وكي بيان برسا الله وعزم اجنوهش قو نوهش هر قو مكفرات لما بينهن قناح بيت كان. وناحد بن أعمال صالح وناحد بات بن. النهار ويدخله جنات أرجى قامت بين النب حشطة تجري من تحتي الأنهار أو بحشطة ريبار بنشن ربارت آفينا الشيرينا الفينيت عرقنا خالدين فيها أبدا هتات هتيدبن هتندرنية مرنية ذلك الفوز العظيم يعني أبد إيمان بخديب تنبني وعمل صالح كي رب العالمين ده گونه خوش خویش بیتوید. تبتد نب بحشت داد. آب سرکفن نمازن. فاوز یعنی سرکفنه. آب کاتوتش همش تباج دست خوب بینی. اشته خرابش لذیذ که بی. این سرکفن نمازن. آب هست که اشته کداست خوب بینی. کوبز باشه یا دست خوب بینی. و خرابی دیر که بی. آب. چی بکد؟ ایمان دین ت عمل صلاح د. بهندیم توی سرکفن نمازن. یاد ایمان و عمل صلاح کفرو رو إيماننا إناي كفريني كري والذين كفروا يعني ما بد كافر وبارينا إناي وكذبوا بآياتنا وآيات رب العالمين دلوا إناينا دري وشي آيات القرآن بن شي حديثة بي عن صلى الله عليه وسلم شي آيات الكوني بن رب العالمين مداني روجو هيبو جيو أغشتانا باري كنا تتكفى مخلوقات رب العالمين ورب العالمين غير بر أولئك أصحاب النار أباش خدانك آغیرینه برادرت آغیرینه صاحب یعنی برادر اصحاب یعنی برادر برادرت آغیرینه یعنی چه برادر آغیرینه یعنی هر ناف دارن نه برادر گل برادری همون قید گل اک دار و به نو به به اک نه هرهو آمر و وتشان ناف جهنمی اج دار ابد کافر ابد آیت درو این اداره ابد بنابرادرت که چیجورا گلگو نابن برادرت آغیر جهنمی ابراهیم مل فارزید خالدين فيها، يعني هتاع تويت ربان، هاتنا الدنيا، أجر فاملا الدنيا، وبئس المصير، خرابدين دماءيك أبي دماءيك أبي تأجر الجحيم، مصير يعني دماءيك أمرودي، يعني أربك رب العالمين بيجيب خسارة أنا مصير، لا هو قد دماءيك عنوش لا، هكذا إنك إيمان وعمل صالح بين بكان داء مصير عنو دماءيك عنو بتبع حشد. وهكذا تأذى دابا هكذا نقول نأينا نا إيمان وعمل الصلاة نقول نكتب مصيره نقول دبتة دماغه نقول دبتة أقداره هت هت هت هردو كوش هت هت هت عاقل بيت وبشكل عاقل هل به جلید آیت خود دروین این تا داره و دیخواب درین دیمایی خورجاقیمت دست خوبه این ما اصابمیم مصیبتین یعنی هر مصیبتکا تید سر اینگو بید. بید سر عردی همه دا بید سر وی جه بید او جه هنگ تید جا هر نوعه مصیبتکا ها بید یعنی هر مصیبتکا تید ریدان تید قومی چه باشی بید چه خرام بید چونکه مسئیبت مصیبت بجنه چه؟ بسنها بجنه خرابیه جا رایی و با خرابی و نخوشی ها و خما و جا رایی با چش داده؟ گاریان؟ تاقیق نبید باشیش واقعی چیه که آیت قرآن دو چجا بسنه دوان ذكر بحث المصيبه دي انا مصيبه كواد بتاع كارينار ما أصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها طبعا مش هاي المصيبه ده كوبيك عادي يعني عادي زيزا يا بونغو بيت في كتاب من قبل ان نبراها طبعا مش بقي شئ كن بقين جو شئ كن بقي عاديج شئ كن بقي واش فنا هما شئ كن ما يهني بيسي إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسو على ما فاتكم أربع مام بيش ما بتش جود عنجو ده واحد ترش تكلم جو شيء نعم شئ قصاحتاتش و ايه ك خوشتة فيها كتاتش و مالتها شو ده شلون هن تأسو ه يعني ده خو عجز. نعتر عجز بينا كه هو ونير نحن نراضي بنا بن رب العالمين, رب العالمين ولا تفرحوا بما أتاكم. هو كيف شن جبنا تبيش تعب رب العالمين ده نقول كخديبير كان وشكرني يا رب العالمين كه. بوشيش وبوشيش ولا تفرحوا بما أتاكم. فهند إيش ما أصاب من مصيبتين؟ يعني هالمصيبة جوار أي مصيبة نحوش يا وخما يا وخام يا وشر يا إيش النواني أبى أشتغل أنا عنده جاريش مصيبة يا نجار هاي مصيبة ونيا اخوشيا يا بتر يا مالك الزورة صحتك الزورة ونيا أبى أشتغل على العالمين دكتور. جار مصيبة لك كيف أريدان على بسليم جوبي إلا بإذن الله يعني إلا بأمر الله وقضائه وقدره يعني إلا بحاس كنا رب العالمين بأمر رب العالمين قضاء وقدر يا رب العالمين بيصير. اشتكاره نية، ولكنه كان مجاهد جملا اشتكامه نادن وباسلي واتر. عفشت ديه اريد بومتين الدنيا هيدار، افأ ومجاية. هم كل شيء نزاني. هم زاني جيرا پوش وادا شلي هيد. دسمش ده دارجش. هم اول لول رب العالمين يا هالمصيبة الا اثنى رب العالمين بأمر رب العالمين بوي قضاء وقدر يا رب العالمين دان. بعند رب العالمين بجد ما بهم جو عم بو ودياركين هر مصيبه لكا بيت الا بيا رب العالمين او حسكرنا رب العالمين رب العالمين هم زاني و جنابيت وهي كذا تش بسري هاد واش تنجي نويسي واش تنجي شو وقت رب العالمين حسكر دشي ليك دشيك اهم دين نشامه د هم رب العالمين يبونجوا إن نبي سي ويهاسكري وباشيل حكمتك إيش يا بونجوت هذا بس أكمل قت شباب كمل صبر هبسة هكملك واحتبال فداء شكرني يا رب العالمين كانوا واحتبال تانجافيش صبره وتحمله كانوا الله ومن يؤمن بالله يعني على كذا الإيمان مصيبته هم بإذن رب العالمين ورب العالمين يحس كلي بين وخير بمروبيوته دهي أما بالك أم نظن كل خير وقت مصيبات بتنه ونيا بجد إنا لله وإنا إليه راجعون هل ما كي في عمبالي رب العالمين فراني لبوما بتيه وفي الله عليه وسلم وصحابة بما ديار كلي وقت مصيبات بتنه بجد إنا لله وإنا إليه راجعون يعني او حديثت بي عمبالي رواتي الله عليه وسلم اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها او بخيرتو في مصيبتي ونيا بمم أجر خير بنسي بيسي وتوم اشتاكي باشتر بين يشيني يعني يؤمن بالله هرکسك ايمان هبت افراب العالمين و ايمان فيهن دي هبت واعلم هذا كي بي عمبالي صلى الله عليه وسلم انما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم لكن يصيبك يعني او بته هاتی هم ربعمی بتوانی بیسی بود آنها رو با اکدی نیستید بسته کرد یعنی اول بتوانه کردی با اکدی بود اکدی چیو بتوانه هات آویش بته نم بیسی بود هکی ایک ایمان واجد نه هبید صبر هبید سر و مفسر رحمت خدا دید بجن و منیؤمن دیاله یعنی و من یصبر یعنی هر کس که چه هبید صبر و تحمل هدی سر تشتهرت نبيجي چونك مروه بسامانتي وبزاني هذه مصيبه كاينه رب العالمين ابي يد بيني بمساله يد تا يد بيني دنيا او جه هذا هي ووقت بوتين ونيه تي بمروزان دنيا يلادي اكي بوت هاتيك وباش موادم ونی همیشه چینه، همیشه عبدین. موادم ربع ماد، چتک پی خوشه و چتکی حس کلیه. چه بیتی و ماش؟ همیشه چه کن؟ همیشه تبر راضی بیف. همیشه تبر راضی نمی تانم رخ نده بیفین. نمی تانم بحث کن. ونی آبچین ناو دو مسئله نداره چه کن؟ گلکتی دا چینه خاله چون هر مگوتی. ولله کم هونه کردوه ولی نده. کم هونه کردوه ولی نده. کم نه چون میاری که کیک ندازد اگه تنها وای وانداره بولیم، اول شود ایمان دارانیه، ایمان دار. وقت مصیبت بود، نخوش بود، دیگه کت صبرهایی. هر وقتی به عنبری بودی سلام الله واسام، بیشتر قدرالله و ماشاءالله فعال. لقادر رب العالمين نه اویه ویادانه، وكيف او کیف اخوی؟ رب العالمین کیف اخوی؟ هر شکی حس کدی کت؟ قدر اویه، اذن اویه، مادم اذن رب العالمين حس کن وی سرایی. تو ماشته می‌شید پراز بین. مصيبتك إن جاءوا يا أيها الذين آمنوا لا تكون ك الذين ان يا أيها الذين لا كفروا الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم وكيف كافرا نك يا ربي بجد وحده وكافرا برأي خو يعني اتكافر إذا ضربوا في الأرض اکه برای اتوا چوبونه برای ات کافره چوبونه سفره و تیجارت عدده اوکان و غزن یعنی چوبونه شریک و غزوه دار هاد بنا كشتن، چی لو اطاعونا ما قتلو برای ات کافر يعني یعنی او خزمو کسی کارتوا ات کافر دار چوبیشنه بشتینگی گوچه خدا بومه مچنده بوتی گروه نچه نيقولوا ناتشة فلان شو لي وني ناتشة فلان لو أطاعونا ما قتلوه هرب علمين بجد أولا أخفنا, أخفنا كافر في الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ولكن كان ويكافرنا كان رب العالمين ذلك حسرة في قلوبهم هرب عم عذاب دن دو بار او ونیا چون ایمام قضاو قدرنیه ایمام و ونیا روحنی اسلامی نیه که قضاو قدر روحنی ایمانه ایمان بینیه اجوابه همو بودیه ده هفف خامنه خونه الله کنات شد مقدامید هکنات شد دولایت هکنات کبران هکنات هکنات هکنات البعدش پیامبری صل الله علیه و سلم یه بودیه و هک هک شلوکیه لو تفتح عمل شیطانی ينبجا هنا من هناك ربوه لنادبا كان هناك ربوه هناك كما ريفلون دمنا كربو كان كيك نادبا قدر تص فوا... اه او لم ه من ي عبر رباعي مشتبه اوف نو كونفدر انا بدهم يجيبوا سمانه وكا ام شلماء او من ما بسمان او ام يترازي بالفي قدره وني ابظان ان ا يا رب العالمين يا ريح حسكري ما دام ريح رب العالمين صان او خبيرا يعني او باشتنا هم ما زائد إلا حكمتك و باشية قطع دهي رب العالمين چهتر ما زائد برهندش رب العالمين ما قلت دهامش بو ايمان و باري ما باشتنا هبهت يترازيب و ينخو تسلیم كين امسألة قضا و قدره هكما ايمان اينا هكما صبر گل هكما قلت انا لله و انا اله راجعون وقت اف مصيبته و متن وما چو اخف نت خلق نکرن من نرازم انا خود يار نکر قدري نجد أورب العالمين هنا أماش أنت إذا باعفين وكيف نيان وكأغلب الصمان هم شو لك كذا تعفن؟ نيا وكيف نكام أغلب الصمان؟ أبا وبيان بس على الله وعلى وسام يودي من حسن الإسلام المريء ترك وما لا يعنيه. بيجو خو شو لك كذا تعفن؟ أورب العالمين. نيا وشو تبينه؟ نيا أولاً في الدنيا نظامك أبو في الدنيا دناه. في جدولك دناه ونья بو في العالمين. دي حس كرنا خو في رایباد باتاچ تیوانیه دی این تا خوره و هنده کیه بلند که تو کدش چی این داره نه وید مرور در عساس از چه مه؟ از چه رازانه؟ نه اکی نکه جالب بسالما بذکن اما در مخالفت جال قرآن مخالفت جال حديث پیامبری الله علیه وسلم اینکی مروری بسالما اسلام رو مروری دیده درس بیدید کاملا بیده که ما چکر ترک او ملا یعنی هی آوشت عاید مروری نبی مرورت چنکه آمرورت نبی داره ترک تا منشط ال الج الجوار ان تاق عايد رابل عالمي ويدمره في ده فاضي الرجال تيا الرجال كم أحدكم عاصر أما كم إيمان بينا ما صبر قد ما, ما يقدر الله وما شاء فعل ما جودي أبشير رابل عالمي نبنا نعمل فرازينا نيا وبديلك برازبين ما بيشوازين بقدر يكب يهدي قلبه رابل عالمي شد تا تمره فيه <تصفح> آه بدي بديلا يدي صبرك دولي كألف مصيبة تابو شلي بيت، وهو بصناعي ببيت، وبصناعي ببيت دواليك أبنية والله من بساف كره أبو من بساف شراب أبو من شو خير نكرن لا يهدي قلبه، أبا يجعل ذلك حسرة في قلوبهم، أبي هاد كدا شيء حسرة في ده في المرتجلي حتى رنزينا بقادران رب العلمين اما عندما يقول رنزيبه يهدي قلبه رب العميش دي, دي مصيبته مروهي سهل كاد ودل مروهي دي بار والله بكل شيء عليم رب العلمين علم وظنينبه هموشتكي يقول علمنيه غليه بشاريه اهي وقت اف مصيبته إينا ايناي و اف نخوشيه ايناي اهي علمي بهي اهي چه تدهي إلا حكمتك و باشيك تدهي يقول كه علمنيه يقول بس موشتكي بيناوهي این سرفا نیام کم باز ویچ دید بینن این سرفا و اول و نیا لونیم همه یا اشکراه یا دیاره لونیم آدیاره امیش دید بین این سرفا اجواب پشتی به اینکه چارهای پشتی هیام کیو ما بهت دیار کنده بیشالحمدالله فرانشش چهو تا این مانگیش تو فت بهت نوکه در گفت آوچه بومتی دبوا خیر باشید دبوا نیام کیا او قصا خضرید جلموس علی سلط و این وقتی آدم چون نه اصفی نه اصفی نکن کردی، تو او بچی کشته، وقتی او دیوار شکل داد، موسی علی صلی الله علیه و سلم هر سه حالت آتش لگر، مارخن لگر تو بودی تو بود که، همه باشی بودی یا شناع کردند درکت شد که چه بو، همو آو باشی تدا بود، اونها اصفی نکن کردند باشی بو خدا نصفیه، آو کشناوی بچی که باشی بو بودی بچی که بوده که با بتوید دنیا و آخرت، این آو دیوار شکل دادی سب بو بو واب شيء كباشيب وبديك وبابي تواجهن كمروية الصالح بنو يدواجهن. جامو والله بكل شيء عالم يعني علم وزاني ربي العالميني أو كثر مزاني تبيع هالشيء كمصيبتها منحوش شيء بمهوات كمروية بسمان في راضي. وأطيع الله. إيش تيجي ربي العالميني شو بيدمع؟ اشتيم بحسين دكتور كمروية بسمان برمبري واو مصيبة وبرنبيري واو قدر يديش توب في تبيع وتسلم كتبيع راضي تبيع إيمانك وبيته بيت في شيء كربي العالمين. بهاشيبوا ما تداي حكمتك في هاي يقولي شو لونجو أوى هنقدش رب العالمين رب العالمين كان وأطيع الرسوله دنا الله وش العالمين ما ده كان يعني دي دي امرات هدوء وامرات برمجان صلى الله عليه وسلم فانت واللاتم ابراهيم ابراهيم كونكشنى ونعم يكبشنى شوف درس يوسينى اه يا عزيز عكايبوشه ابوشن او ابوشنين او يجوان او يجوانين او يهودن او يهودن او يابوين دلفريكي او يومو بيتا بوبا او يومو ني عادي مانيه عادي ما هوهم جو شخودينا أمرت رب العالمين وأمرت به عبدي أبا شلومات نكر كره خدي كره كره صلى الله عليه وسلم والسنة على رسولنا البلاق المبين أبا واجب سفه به ما أبا بجهين يا أبا واموشه که خراب و zarar تدوید بونگه چریکی اونگه لی آگاهدار که نوی ویدیم بشیار بنین که نخوده هنا عقوبتا یا سر پیغمبري اوه یا سر پیغمبري اونیا خوتين بین دینی دا یا سر پیغمبري اونیا اونیا گوبیتنگو ما مقابلی دعوه فاراب من چروش نیا یا سر پیغمبري بون گوتی بونگو آشکارا کت آشکارا کرد نکا دیار لیدها ک نهاریها یعنی شافوی و گچیا رو یعنی چوش کو ما منه <مانوتي> ديار هم هم مشتاق پیغمبر على الله عليه و سلام يي بم ديار كه اما هن اميد اميد اميد, أميد, أميد قرآن يا رب العالمين الله سلام حديث دي دي هنجي أو كا ما نه در ره الله سلام الله لا اله إلا هو الله يا ناظر العالمين يا و جمهور بيجيد ونيا جمهور رب العالمين لا شو إله شو رب العالمين ألي وكين إله وكين شريك رب العالمين باطلا. هو بس بس رب العالمين الدنيا رب العالمين او في الدنيا قام ربنا رب العالمين ما بيتم قول اخنا ليبدلن دينا عباداته يمكن اذا هرشتك ان گوديت ها تريدان چ بونغو ها چبو اردي هات وبوي جهاد همك دامن ديغظان ومني اول قدره رب العالمين يا و الا باشيات الهاي چونك بس او اله حقا وعلى الله فليتوكل مؤمنون و مروه ايمان دار هم گوه توكل وا خوب تخوب خدي گرمكن خوب تخوب كسي دي گرمناكن بش دي سببه او سبب بدرابل عالمینی گویند ما بدیرن. دل سبب کار اینه او بیشترینی بیشتر آخوده کی گرم کرد؟ بیشتر آخود دب رابل عالمینی گرم کرد. هرکارمون کیمان دارم. من رو به ایمان دارم. بیشتر آخوب رابل عالمینی گرم کن. چجای بیشتر آخوب کی گرم نکن؟ مخلوقها گرم نکن. بیشتر آخوب بس رابل عالمینی گرم کن. یعنی عبادتی دب رابل عالمینی کن. و او سبب بدرابل ما بدیرن. درماند، درمانی خون و بیشترینی تو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه